بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمداً كثيرا طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الآخرة والأولى وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة الكرام فهذا هو مجلسنا الرابع من مجالس شرح مختصر التحريري لابن النجار رحمة الله عليه وهذا هو مطلع شهر صفر لعام 1440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ بنا في المجلس الماضي في الدرس الثالث ما ذكره المصنف رحمه الله ضمن المقدمات التي ما زلنا فيها وهي في المقدمات اللغوية تقدم جملة من مسائل أوردها رحمه الله مثل وضع اللغة والحاجة إليها وتعريفات الصوت واللفظ والقول وأنواع الوضع والاستعمال والحمل وها نحن نواصل في ذكره رحمه الله تعالى للدلالات وأنواعها وبعض مصطلحات ذي صلة وثيقة بتقسيمات اللغة كالكلي والجزئي والمترادف والمشترك ونحو ذلك نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين قال المصنف رحمه الله فصل الدلالة مصدر دل وهي ما يلزم من فهم شيء فهم آخراء وهي وضعية وعقلية ولفضية. نعم. ذكر رحمه الله تعريف الدلالة للشروع في ذكر تقسيماتها ومقصوده بالدلالة كما عرفها هنا لأنه سيشرع في تقسيم الدلالات من حيث المعاني التي تحتملها الألفاظ وهذا باب مهم في دلالات الألفاظ في علم الأصول وليس هو المقصود بالتقسيم هنا لكن هذا هو المدخل اللغوي لذلك الباب الكبير في أبواب علم الأصول وهو صلب للعلم دلالات الألفاظ عندما يتحدث الأصوليون عن دلالة الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد وسائر الدلالات الشرعية فهذا مبحث أصولي دقيق المدخل اللغوي لذلك كله هو هذا التقسيم ما الدلالة أولا؟ ما معنى أن تقول دلالة اللفظ على كذا؟ أو أن تقول هذا المعنى دل عليه اللفظ من طريق كذا؟ قال الدلالة مصدر دل يدل دلالة بفتح الدال وبكسرها فتقول دلالة وتقول دلالة لكن الدلالة, الدلالة بالفتح أفصح وبعضهم فرق فقال إن قلت دلالة بالفتح فهي في الأعيان وإن كسرت فهي في المعاني على كل حال كلاهما جائز صحيح فصيح قال في اللغة في المعنى العام للدلالة ما يلزم من فهم شيء فهم آخر سواء كان هذا مستخدما باللفظ أو بغيره ألا ترى أنك تشير بيدك إشارة فيفهم منها معنى كانت إشارتك دلالة على شيء ما وكتابتك أيضا إذا كتبت أو رمزت فأنت تستخدم ذلك كله للدلالة على شيء ما ما الدلالة؟ قال ما يلزم من فهم شيء فهم آخر يعني ما يلزم من فهم الدال فهم المدلول فالإشارة كانت دلالة عندما صنعت لي كذا أو كذا أو كذا فكانت الإشارة هنا دلالة فالدال فيها وهو إشارتك لزم من فهمها فهم المدلول فهكذا يعني أصمت وهكذا يعني إجلس فما يلزم من فهم شيء فهم آخر قال ما يلزم من فهم شيء هذا أعم من أن تكون الدلالة لفظية أو غير لفظية فهذا التعريف الآن عام ثم قال وهي وضعية وعقلية ولفظية الدلالة في الانقسام الأساس تنقسم إلى نوعين إما لفظية وإما غير لفظية فاللفظية سيأتي تقسيمها ما الدلالة غير اللفظية يقول النوعان إما وضعية وإما عقلية المقصود بالدلالة الوضعية غير اللفظية ما يفهم مثلا من دلالة الخط فأنت تكتب كتابة هي دلالة لكن ليست لفظية لماذا قلنا وضعية لأن البشر وضعوا هذه الكتابة وهذا الخط وهذا الحرف للدلالة على كذا فهي موضوعة وكذلك الإشارة سواء كانت لغة الإشارة للصم عندما يستعملون الإشارة للدلالة على ما يريدون من الكلام فهي وضعيه يعني وضعت للدلالة على ذلك المعنى لكنها غير غير لفظية. إذن هي دلالة وضعية غير لفظية وكذلك سائر ما يعقد من الإشارة أو العقد للدلالة على العدد عند العرب وكذلك دلالة الأقدار على المقدورات ودلالة المسبب على السبب ودلالة المشروط على الشرط يعني لماذا اعتبرنا الصلاة صحيحة دل على وجود شرطها وهو الطهارة وإلا ما حكمنا بصحتها هذه كل دلالات وضعية سواء وضعها الشارع أو وضعها العرف أو وضعها أهل فن باصطلاح خاص إن لم تكن لفظية فهي دلالة وضعية غير لفظية القسم الثاني من الدلالة غير اللفظية الدلالة العقلية ليست إشارة ولا خطة لأن ذلك مصطلح عليه موضوع فتباضع عليه الناس وتبادلوا به التفاهم والدلالات النوع الثاني الدلالة العقلية قالوا كدلالة الأثري على المؤثر. مثل دلالة وجود المخلوق على وجود الخالق فلما وجد هذا الكون والخلق دل عقلا على وجود خالق وإلا ما وجد هكذا من تلقاء نفسه نحن نتكلم على تعريف الدلالة إطلاقا من حيث العموم فثمت دلالات عقلية وثمت دلالات وضعية كل ذلك في القسم الأول وهو الدلالة غير اللفظية هذا لا يعنينا نحن في الأصول ولا في الفقه ولا في الشريعة ولا في نصوص الكتاب والسنة لأننا في الشريعة وتعاملنا مع الفاظ الكتاب والسنة نتعامل مع الدلالات اللفظية لكن قلت لك هذا مدخل لغوي عام يفيد في تصور موضع الدلالات اللفظية أين هو من حيث التقسيم العام بعدما عرف قال هي وضعية وعقلية ولفظية ما الذي يعنينا منها؟ اللفظية ثم دخل في تقسيمها نعم واللفظية طبيعية وعقلية، و... واللفظية طبيعية وعقلية ووضعية، وهذه كون اللفظ إذا أطلق فهم ما وضع له. طيب، ألم دخلنا في الدلالات اللفظية؟ يعني لفظ يدل على معنى، ولذلك تقول العرب الألفاظ قوالب المعاني، ليس من لفظ إلا وله معنى. أي لفظ في أي لغة من اللغات يحمل معنى بالعربية أو بغيرها أي لفظ يحمل معنى لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة نحن دخلنا في التقسيم للدلالة اللفظية قال إما طبعية أو عقلية أو وضعية معنى الطبعية يعني شيء من طبيعة الإنسان تستوي فيه اللغات مثل قولك أح للدلالة على إحساس بألم أو بحرارة أو بوخز ونحوه فهذا يستوي فيه اللغات وهي دلالة لفظية لأنك نطقت بألف حاء قلت أح أو تأوه فيقولون آه هذه دلالة لفظية لكنها طبعية يعني طبع الإنسان أن يتأوها أن يتنهد أن يتحسر أن يتألم ويستخدم في ذلك لفظا يدل على ذلك المعنى إذن هذه دلالة اللفظية قاد إليها الطبع فبطبع الإنسان يصدر ذلك اللفظ للدلالة على ذلك المعنى النوع الثاني الدلالة العقلية يعني دلالة اللفظية لكن المفهوم منها شيء عقلي تسمع صوتا خلف جدار أو صوت إنسان سقط في بئر فتسمع صوته ونداءه وإن لم تفهم لغته ما المعنى الذي فهمته؟ أنه حي لا يزال على قيد الحياة هذا المعنى الذي هو حياة صاحب الصوت هو معنى عقلي دل عليه لفظ فلما دل عليه اللفظ أدرجناه في الدلالة اللفظية ولأن المعنى الحاصل أنا ما فهمت ماذا يقول سواء سمعت صوت غمغمة أو همهمة أو ضعف صوت أو صوت واضح لكنه بلغة غير مفهومة بالنسبة إليه فهمت منها معنى كان هذا المعنى عقليا فإذا هي دلالة لفظية عقلية. أيضا هذان القسمان ليس هما المقصودين في تقسيم الدلالات اللفظية ماذا بقي؟ الدلالة اللفظية الوضعية يعني ما وضعها الواضع سواء قلنا هو الشارع أو قلنا هم أصحاب اللسان ما وضعها الواضع للدلالة على معنى بعينه هذا هو المقصود بالتقسيم انظر كيف دخلنا ابتداءا الدلالة لفظية وغير لفظية غير اللفظية وضعية وعقلية اللفظية طبعية وعقلية ولفظية لا يختلط عليك عندنا دلالة لفظية وضعية وعندنا دلالة وضعية غير لفظية حتى لا يتداخل التقسيم ابتداءنا واحدة واحدة فالدلالة الوضعية إن كانت لفظية تنقسم إلى ثلاثة أقسام قال رحمه الله واللفظية طبعية وعقلية ووضعية وهذه يعني الأخيرة ما هي؟ الوضعيه الدلالة اللفظية الوضعيه ما هي قال وهي كون اللفظ إذا أطلق فهيم ما وضع له كون اللفظ إذا أطلق تقول صلاه أو تقول كتاب أو تقول قلم أو تقول حج أو تقول صيام كون اللفظ إذا أطلق فهيم ما وضع له من الذي وضعه؟ قلنا سواء كان بوضع اللغة أو بوضع الشرعي أو بوضع العرفي. قال فهما ما وضع لأجله. نعم. وهي على مسماه مطابقة. ما هي؟ دلالة اللفظ الوضعية. هذا القسم الأخير الذي هو مقصودنا من التقسيم. دلالة اللفظ الوضعية. نعم. وهي على مسماه مطابقة. وجزئه تضمن ولازمه الخارج التزام وهي عليه عقلية طيب وهي أي دلالة اللفظ الوضعية على مسماه مطابق يعني إن دل اللفظ على مسماه سمي مطابق وجزئه يعني إن دل اللفظ على جزء مسماه فهو تضمن ولازمه الخارج يعني إن دلا اللفظ على لازمه الخارج فهو التزام فهمت إذن أن دلالة اللفظ الوضعية ثلاثة أقسام أن دلالة اللفظ الوضعية ثلاثة أقسام القسم الأول دلالة مطابقة القسم الثاني دلالة التضمن القسم الثالث دلالة الالتزام فرق بينها بهذه التعريفات إن دل اللفظ على مسماءها يعني من طبق عليه الاسم أو قلت ما دل اللفظ على معناه فهو مطابقة والمقصود بذلك لما تطلق مثلا لفظة إنسان وتريد بذلك اللفظ الدلالة على هذا المخلوق الكائن الحي الناطق أو ما يسمونه بالحيوان الناطق فيكون دلالة هذا اللفظ لفظة إنسان على هذا المعنى دلالة مطابقة خذ بمثال شرعي لما نستخدم بعض أسماء الله الحسنى التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة مثلا اسم الله عز وجل الخالق يدل على هذا الإله الموصوف بالخلق دل اللفظ على معناه فهذه دلالة مطابقة ليش سموها مطابقة؟ لأن اللفظ طابق فيها المعنى ما الفرق بين اسم الخالق واسم الرحمن في المعنى الذي ينطبع عندك عبد الله؟ أليس كلاهما يدل على الذات الإلهية على الله جل جلاله لكن الأول دل على الذات الإلهية الموصوفة بالخلق والثاني دل على الذات الإلهية الموصوفة بالرحمة. القدر المشترك دلالة لسمين على الله جل جلاله لكن لما أقول الخالق يعني هو الله الذي خلق الخلق الرحمن هو الله الموصوف بالرحمة الواسعة. دلالة اللفظ على معناه، على مسماه تسمى دلالة مطابقة. دلالة اللفظ على جزء معناه، على جزء مسمى دلالة تضم لأن اللفظة تضمن لأن اللفظ تضمن ذلك المعنى. يعني مثلا نعود مرة أخرى مثال الخالق إن دل إن أردت به الدلالة على على الذات الإلهية ولم أقصد الالتفات إلى معنى الخلق أو صفة الخلق لله. هذه الدلالة ستكون دلالة تضمن إذن لفظة الخالق تدل على الذات الإلهية الله جل جلاله الموصوف بالخلق فإن أردت هذا المعنى كاملا فهو مطابقة وإن أردت استخدام لفظ الخالق فقط على اسم الله جل جلاله والدلالة عليه بغض النظر عن صفة الخلق كانت الدلالة تضمن وهكذا يعني قال إنسان يستخدم جملة في الإنشاء قال بسم الله الخالق سبحانه ما قصد هنا الخالق صفة الخلق إن لم يكن مقصودا عنده في سياق الكلام لكنه أراد أن يقول بسم الله القادر بسم الله العليم بسم الله الرحمن فأردها لا يريد المعنى في الخلق إنما أراد الدلالة على الذات الإلهية مجردا تكون دلالة تضمن إذن هاتان دلالتان الأولى مطابقة إن دل اللفظ على مسماه وإن دل على جزئه كان تضمنا القسم الثالث قال إن دل اللفظ على لازمه الخارج ليس دلالة اللفظ على مسماه بل على أمر خارج عنه لكنه لازم له لذلك أمثلة كثيرة يعني مثلا لما نقول نعود مرة أخرى يعني اسم الله عز وجل القادر واسم الله عز وجل العليم اسم الله القادر أو القدير يدل على الذات الإلهية الموصوفة بالقدرة واسم الله العليم يدل على الذات الإلهية الموصوفة بالعلم طيب هذا دلالة مطابقة الله الموصوف بالعلم الله الموصوف بالقدرة ما لازم ذلك؟ لازم ذلك إثبات الخلق له سبحانه وهذا مثال لطيف ذكره الشيخ بن عثيم رحمه الله في القواعد المثلى كيف يعني؟ يعني إذا, إذا استقر في عقيدتنا أن الله ربنا سبحانه وتعالى عليم وأن الله قدير فيلزم من تمام علمه وتمام قدرته أن يكون خالقا قال وإليه دلت الآية الكريمة وعليه دلت الآية في ختام سورة الطلاق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فلما آمنت بأن الله خالق يلزم من ذلك أن الله قادر وأن الله عالم فمن لا يقدر لن يخلق والذي لا يعلم لا يقدر على الخلق فإثبات صفة الخلق يستلزم معنى القدرة ومعنى العلم هذه الدلالة التزام يلزم إذا آمنت بأن الله خالق أن تؤمن بأنه قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما هذه ثلاثة أنواع من الدلالات إذا دلالة مطابقة وتضمن والتزام قال أخيرا وهي عليه عقلية وهي الضمير يعود إلى ما للقسم الثالث دلالة الالتزام عقلية إذا دلالة الالتزام عقلية فماذا يعني هذا يعني أن دلالة المطابقة ودلالة التضمن لفظية ما معنى لفظي وعقلي اللفظ دل عليه أو العقل قال ما كانت دلالة للتزام لا علاقة لها باللفظ يعني ماذا يعني أن أؤمن بأن الله خالق لفظة خلق لا تحمل معنى القدرة صح لفظة خلق لا تدل على معنى العلم لكن لازم خارج قاد إليه العقل فهي دلالة عقلية أشار المصنف رحمه الله بهذه الجملة إلى خلاف بين الأصوليين في تصنيف هذه الثلاثة الدلالات هل هي لفظية أو عقلية يقول المصنف رحمه الله يذهب إلى أن التضمن والمطابقة لفظية وأن الالتزام عقلية والذي عليه الأكثر أن الثلاثة لفظية ولهذا لما قسموا درجوها في قسم واحد الدلالة اللفظية مطابقة وتضمن والتزام فجعلوا الثلاثة لفظية والذي رجحه المصنف أن المطابقة والتضمن لفظية والالتزام عقلي وفهمت وجه ذلك ذهب الرازي رحمه الله إلى أن دلالة المطابقة فقط هي اللفظية وأن التضمن والالتزام دلالة عقلية قال بعضهم والخلاف لفظي يعني لما تحرروا فيه وتحققوا الخلاف الجميع متفق على أن اللفظ دل على معنى يبقى المنازع هل التضمن جزء المعنى لفظي أو عقلك حكم به يبقى الدلالة أن الدلالة الالتزام هي عقلية محظى أو لها علاقة باللفظ فمن غلب جانب الحكم بالعقل قال هي دلالة عقلية ومن قال إن العقل لم يقض إليها لولا اللفظ قال هي دلالة لفظية فيشبه أن يكون الخلاف في هذا خلافا لفظيا لما قال المصنف وهي على مسماه يعني دلالة اللفظ الوضعي على مسماه مطابقة هذا أجود ومن تعريف بعض الأصوليين كالرازي والبيضاوي وابن الحاجب وبالمفلح مفلح أيضا من الحنابل لما عرفوا دلالة مطابقة قال دلالة اللفظ على تمام مسماه وأرادوا بتمام مسماه المعنى الكامل وليس الجزئية منه تمام المسمى تعريف قاصر لأنه يخرج من التعريف ما لا جزء له كاسم الله جل جلاله لن تقول على تمام مسمى على مسمى متى تقول تمام إذا كان للمسمى أجزاء فإذا بعض المسميات لا أجزاء لها مثل الذات الإلهية ومثل البسائط كما يقول المناطق فإنها لا جزء لها المسمى البسيط فإذا قلت دلالة اللفظ على تمام مسمى سيخرج هذا من التعريف لأنه لا جزء له فعدل المصنف تبعا لبعض الأصولين إلى قولهم وهي على مسماه نعم والمطابقة أعم ويوجد معها تضمن بلا التزام وعكسه والتضمن أخص, والتضمن أخص منهما أحسن الله عليكم والتضمن أخص منهما طيب الآن يبين فقط العلاقة عموما وخصوصا بين هذه الثلاثة الدلالات اللفظية المطابقة والتضمن والالتزام عرفت شيء من الخلاف في تقسيمها لفظيا وعقليا الآن يبين العلاقة بين الثلاثة أيها أعم وأيها أخص هل العلاقة عموم وخصوص مطلق أو وجهي قال والمطابقة أعم ليش أعم؟ قال لأنه يمكن أن تكون دلالة مطابقة بسيطة لا تضمن لها يعني الله في الدلالة على الذات الإلهية ما دلالة التضمن فيها ما في تضمن لأنه لا جزء لها هذا المعنى اسم الاسم الله جل جلاله بهذا الاسم بهذا العلم فقد يكون دلالة المطابقة لا جزء لها فإذا كان لا جزء لها لن يوجد دلالة تضمن وقد لا يكون لها لازم فلا يجد لها دلالة التزام فإذا المطابقة أعم ليش أعم لأنه كلما وجدت دلالة تضمن أو التزام يلزم منه وجود دلالة مطابقة لا يمكن دلالة تضمن وليس لها مطابقة ولا التزام ليس لها مطابقة كلما وجد دلالة التضمن أو دلالة للتزام لزم منه وجود دلالة مطابقة وليس العكس كيف يعني؟ كد توجد دلالة مطابقة ولا يوجد دلالة تضمن أو لا يوجد التزام قال المطابقة أعم ولهذا قال ويوجد معها تضمن بلا التزام ما هي المطابقة قد يوجد معها تضمن بلا التزام وعكسه يعني يوجد التزام بلا دلالة تضمن ثم قال والتضمن أخص منهما لما لجواز كون المدلول واللازم بسيط لا جزء له لكون المدلول في المطابقة لا جزء له فلا يوجد تضمن أو يوجد له لازم ولا تضمن له لعدم جزئه كالبسائط كما قلنا فلا يوجد له أيضا دلالة تضمن فالتضمن أخص هذا مجرد استطراد بين العلاقة بين الثلاثة الدلالات اللفظية الوضعية نعم والدلالة باللفظ استعماله في الحقيقة والمجاز طيب ركز قال قبل الدلالة في أول الفصل الدلالة مصدر دلّة إلى أن قال وهي وضعية وعقلية ولفظية واللفظية كذا فيما سبق كان الكلام في ماذا في دلالة اللفظ وتقسيماته هنا ماذا قال والدلالة باللفظ ما الفرق في فرق يا مشايخ بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ دلالة اللفظ ما سبق دلالة اللفظ طبعية وعقلية ووضعية الوضعية مطابقة وتضمن والتزام كل هذا تقسيم لإيش لدلالة اللفظ دلالة اللفظ هل هي صفة للسامع أو للمتكلم للسامع أن يقول هذه دلالة مطابقة تضمن والتزام هي صفة للسامع دلالة اللفظ تحصل عند السامع طيب. أما الدلالة باللفظ التي جاء فيها نصنف الآن هنا هذا يتكلم فيه على استعمال الاستعمال صفة للمتكلم أو للسامع للمتكلم إذن الكلام الآن على ما ينشئه المتكلم من الألفاظ فيستخدم ألفاظا يريد الدلالة بها إذن قال الدلالة باللفظ هذا يتعلق بالمتكلم استعمال اللفظ في موضوعه أو في غيره لعلاقة هذا هو الدلالة باللفظ استعمال اللفظ في الحقيقة أو المجاز الحقيقة موضوع اللفظ يعني ما وضع له اللفظ المجاز إما أن تقول ما وضع له بقرينة أو في غير ما وضع له لسبب ولعلاقة على كل حال الدلالة باللفظ كما قال استعماله والاستعمال من خصائص المتكلم استعماله في الحقيقة والمجاز يقول القرافي رحمه الله في نفائس الأصول يقول وقد خفي على ابن الخطيب يقصد الرازي الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ يشير لأن بعض الوصوليين قد لا يشير إلى الفرق بين الاصطلاحين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ نعم والملازمة عقلية وشرعية وعادية وتكون قطعية وضعيفة جدا وكلية وجزئية الملازمة لما تكلم على دلالة الالتزام قلنا الملازمة كما رجح المصنف أن دلالة عقلية قال الملازمة قد تكون عقلية وقد تكون شرعية وقد تكون عادية هذا أنواع لدلالة الالتزام أو للملازمة بين اللفظ و والمعنى ألم نقلنا بعض الألفاظ دلالتها يلزم منها معنى خارج عن دلالة اللفظ يقول هذه التلازم هذه التلازم هذه الملازمة قد تكون عقلية ك الزوجية للعدد اثنين أو أربعة أو ستة فدلالة الاثنين على معنى الزوجية أنا لما قلت لك مثلا اشتريت كتابين وقرأت مجلدين مجرد ذكر الاثنين يدل عقلا على الزوجية هذا دلالة التزام ما نوعها عقلية إذا دلالة الاثنين على الزوجية دلالة التلازم أي نوع من التلازم عقلي عندنا نوع آخر من الملازمة شرعي مثل دلالة الوجوب على المكلف لما أقول يجب الصلاة على فلان أو فلان أوجبنا عليه كذا دلالة الوجوب على المكلف دلالة شرعية لأن الشرع جعل من شروط التكليف من شروط التدزل الإحكام أن يكون مكلفا اشترط فيه البلوغ أو العقل فاشترط فدلالة الوجوب على المكلف أيضا دلالة شرعية هي ملازمة لكنها شرعية وليست عقلية النوع الثالث الدلالة التلازم العادية يعني ليست عقلية لكن جرت العادة به واستقر عند الناس وتعرف عليه قال كدلالة السرير على الارتفاع لما قل جلست على السرير تفهم من اسم السرير شيئا من العلو والارتفاع عن مجرد سطح الأرض والجلوس على الأرض إذن الملازمة عقلية وشرعية وعادية ثم قال وتكون يعني هذه الملازمة تكون قطعية وتكون ضعيفة إشارة إلى تفاوت مراتبها بعض أنواع التلازم قطعي قوي جدا مثل دلالة التلازم العقلي الزوجية للاثنين مثلا هذه دلالة عقلية تكون قوية جدا ولذلك يستوي فيها الذكي والفطن والبليد والجاهل والمتعلم دلالة عقلية لقوتها لا يختلف فيها الناس في المقابل قد تكون دلالة المنازمة ضعيفة جدا مثل أن تقول عادة زيد إذا جاء أن يحجبه عمر لا يسمح له بالدخول هذه من العادة استقر عندنا كذا لكن قد تكون ضعيفة جدا لأنها قد تصدق وقد لا تصدق ثم قسمها مرة أخرى فقال وكلية وجزئية الدلالة العقلية تارة تكون كلية المقصود بها أن معنى الزوجية مثلا في الاثنين والعشر وكذا قد تكون كلية يعني تنطبق على جميع أجزائها أو جزئية كملازمة المؤثر للأثر حال الحدوث فنتكلم على شيء معين في بعض أفراده فتكون جزئية نعم. فصل إذا اتحد اللفظ ومعناه واشترك في مفهومه كثير ولو بالقوة فكلي وهو ذاتي وعرضي انتقل في هذا الفصل إلى تقسيم الألفاظ من حيث أيضا اجتمالها على المعاني إلى كلي وجزئي ثم يتكلم أيضا على الاشتراك والتواطئ ويتكلم على الترادف والتباين ونحو ذلك والاشتقاق ونحو ذلك مما يتعلق بأوصاف الألفاظ من حيث اشتمالها على المعنى يعني متى أقول في الألفاظ مترادفة ومتى أقول بعض الألفاظ مشتق أو غير مشتق متى أقول متباين متى أقول كما يسميه هنا متفاصل أو متواصل هذه كلها اصطلاحات اراد ايضا ان يعرفها هنا في هذا السياق قال رحمه الله فصل اذا اتحد اللفظ ومعناه اذا اتحد اللفظ ومعناه واشترك في مفهومه كثير فكلي تعريف الكلي عند المناطق ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه ما لا يمنع تصوره اي تصور التصور الذهني مجرد حصوله في الذهن لا يمنع من وقوع الشركة فيه بغض النظر عن وقوع الشركة أو عدم وقوعها نحن نتكلم على التصور وقابلية اللفظ هذا لوقوع اشتراك فيها والعدم اشتراك قبل أن اتي لكلام المصنف أقسم لك تقسيم الكلي بتفريع يسهل لك يعني لملمة أطراف هذا التقسيم الكلي وهو قلت لك شيء إذا تصورته مجرد التصور لا يمنع من وقوع الشركة فيه ينقسم ابتداء إلى قسمين له وجود في الخارج أو ليس له وجود له وجود يعني وقوع حقيقي ليس له وجود يعني تصور ذهني محب غير موجود في الحياة في الكون في الواقع الكل إما أن يكون له وجود في الخارج أو ليس له وجود تابع معي التقسيم القسم الأول الذي له وجود في الخارج إما أن يكون واحدا أو كثيرين ركز معي ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه سأتيك بالأمثلة الآن بعد التقسيم ما له وجود في الخارج إما أن يكون واحدا أو كثيرين طب إن كان واحداً ألسنا نقول ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه فكيف هو واحد في الخارج يقول إما أن يكون غيره ممتنعا أو يكون غيره جائز لكن غير موجود غيره ممتنع مثل لفظة إله هذا اللفظ كلي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه لكن في الحقيقة في الوجود في الكون لا يوجد إلا واحد وهو الله جل جلاله طيب تقول بعض العقائد الباطلة والأفكار المنحرفة قد تؤمن أو تعتقد بوجود إله سوى الله جل جلاله نتكلم على وجود ذهني وليس حقيقي نتكلم على الوجود الحقيقي الآن كم إله في الكون؟ لا يقول أإله مع الله هو واحد طيب وجود واحد وعدم وجود من يشاركه مع كونه لفظا كليا وهو لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه ليش ما وجد إلا واحد قال لأن غيره ممتنع يعني مستحيل الوجود طيب القسم الثاني من هذا النوع الذي ليس له إلا وجود واحد في الخارج أن يكون وجود غيره جائزا لكنه غير موجود مثل الشمس لهذه الدنيا ثمة أجرام مضيئة ومشرقة وكواكب ملتهبة ومحرقة لكن ليست لنا لكوكبنا لأرضنا فإذا وجود الكلي الواحد في الخارج إما لأن غيره ممتنع مثل إله أو لأن غيره جائز لكن غير موجود مثل الشمس بقي القسم الثاني من الكل الموجود في الخارج ما هو؟ الكثير الذي له أفراد هذا الكثير إما أن يكون متناهيا أو غير متناهن. إيش يعني متناهي؟ له نهاية وله حد المتناهي مثل الإنسان الحيوان النبات مهما كثرت أفراده إنسان كم مخلوق دخل في لفظة إنسان لا يحصون لكنه في النهاية لهم تناهي لهم تناهي سينتهي يوم وينتهي هذا الجنس البشر ولا امتداد له ولا نسل وكذلك النوع الثاني غير المتناهي غير المتناهي من الكثيرين في الكل الكثير الموجود في الخارج يتعذر مثاله عند أهل السنة لأنه لا مخلوق إلا وله نهاية عند أهل السنة في عقيدتهم هذا لا يمكن أن يوجد له مثال صحيح انتهينا من شطر تقسيم الكل مرة أخرى كل له وجود في الخارج أو ليس له وجود الذي له وجود في الخارج له أفراد أو له فرد واحد الفرد الواحد إما أن يكون غيره ممتنعا أو جائزا الكثيرون إما متناهي أو غير متناهي كل هذا تقسيم المناطق الآن طيب نعود إلى القسم الثاني الشطر الثاني من الكلي الذي الذي ليس له وجود في الخارج الذي ليس له وجود في الخارج هل لأنه مستحيل أو لأنه ممكن لكنه غير موجود كلا التقسيمين ممكن يكون يعني الكلي الذي ليس له وجود في الخارج إما لأنه مستحيل مثل مثل مثل وجود شريك مع الله مثل وجود من يشارك الله في الألوهية هذا من مثال الكلي الذي ليس له وجود شريك مع الله مع الخالق والنوع الثاني ليس له وجود لكنه ممكن مثل وجود بحر من الزئبق على كل هذا تقسيم الكليات الآن نعود إلى كلام المصنف قال رحمه الله إذا اتحد اللفظ ومعناه واشترك في مفهومه كثير ولو بالقوة فكلي إذا قلنا الكلي ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه ابن الحاجب لما عرف الكلية قال إن اشترك في مفهومه كثيرون والمصنف ماذا قال قال إذا اتحد اللفظ ومعناه هو اشترك في مفهومه كثير لما قال ابن الحاجب إن اشترك في مفهومه كثيرون وتعريف الأعم الأغلب من الأصولين يقول ما لا يمنع تصوره من وقوع الشرك في فرق بين التعريفين؟ إذن الحاجب يقول إن اشترك في مفهومه كثيرون إذا هو يجزم بوقوع الاشتراك والتعريف السائد ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة؟ إذا وقوع الشركة غير ممتنع وليس مطلوبا تحققه؟ فلذلك يعترض أو ينتقد على تعريف ابن الحاجب يخرج منه بعض أقسام الكل أي أقسام التي لا يوجد لها مثال مثل ما قلنا في الخارج الموجود واحد فكيف تقول لا يمنع تصوره من وقوع الشركة قلنا ممتنع فهذا التعريف أوسع إلا أن تحمل تعريف ابن الحاجب ان اشترك في مفهومه كثيرون أن تقصد بالاشتراك ما هو أعم من الفعل أو القوة القريبة من الفعل ولهذا احترز المصنف في التعريف فقال واشترك في مفهومه كثير لو سكت هنا المصنف واشترك في مفهومه كثير لقيل له طيب إله كل عندك وغير كل سيقول كل ما اشترك في مفهومه كثير فقال ولو بالقوة هذا مصطلح عند المناطق عندما يقولون بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل بالفعل يعني في الموجود واقعا بالقوة القريبة الممكن بغض النظر عن وقوعه وعدم وقوعه ممكن ذهنا ولهذا قال ولو بالقوة فكلي ثم قال وهو يعني الكلي الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه إما أن يكون ذاتيا أو عرضيا يعني إما أن ينطلق على حقائق الأشياء مثل الحيوان بالنسبة للإنسان وصف الحيوانية بالنسبة للإنسان كونه مخلوقا حيا يتحرك هذا تعرض للذات أو يكون عرضيا يعني الصفة تعرض للإنسان وليست صفة ملازمة يعني الحياة للإنسان صفة ذات لكن الضحك والنطق والكلام صفة عرضية يعني تعرض وليست لازمة له لكنها تكون كذا وكذا فقال الكلي ذاتي وعرضي نعم فإن تفاوت فمشكك وإلا فمتواطئ فإن تفاوت وفي نسختي فإن تفاوتت أفراده أفراد ماذا الكلي إن تفاوتت أفراده فمشكك وإلا فمتواطئ طيب أنا يعني أدخل في مثال ومنه سأعود إلى التعريف حتى يسهل لك الفهم لو أقول لك لفظة إنسان كلي أو غير كلي أجيب كلي ليش كلي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه ما المشترك من المعاني والأفراد في لفظة إنسان كل بني آدم يدخل فيه الرجل والمرأة والصغير والكبير والمسلم والكافر والعامي والجاهل كل هذا يدخل في لفظة إنسان طيب إذا لفظة إنسان اشترك فيه أفراد كثيرون وإن كان على تناهن على هم اعتقد أهل السنة لكن هذا الاشتراك بين الأفراد الكثيرة في لفظة إنسان لفظة إنسان تناولت أفرادها تناولت أفرادها بتساوي أو بتباين واختلاف يعني اشتراك زيد وهند وعبد الله وغيرهم في لفظة إنسان هل هو للاشتراك بالتساوي أو بالتفاوت في معنى الإنسانية بالتساوي معنى الإنسانية في أفرادها لا تفاوت فيها الإنسانية التي بين المسلم والكافر ما فيها تفاوت بين الرجل والمرأة ما فيها تفاوت إن قلت في تفاوت باعتبار الدين باعتبار الأوصاف باعتبار كذا فأنت انتقلت إلى شيء آخر نحن تكلم على لفظة إنسان ومعنى الإنسانية اشتراك الأفراد فيها من معنى الإنسانية متساوين التساوي هذا لا فرق فيه إنسانية الصغير والكبير والمسلم والكافر والعربي والعجمي والرجل والمرأة لا تفاوت فيها إطلاقا هذا نوع لما تتساوى تماما أفراد اللفظ الكلي أو أجزاؤه في معناه في مسمى يسمى هذا متواطئا طيب النوع الثاني ما هو ما يكون فيه تفاوت مثل البياض السواد لما أقول بياض الجبن وبياض العاج وبياض الثوب وبياض اللبن هو بياض تصف الثوب بالأبيض والجبن بالأبيض والحليب بالأبيض والعاج بالأبيض والسن بالأبيض لكن هل البيام فيه درجة واحدة الجواب لا النور ويشترك فيه نور ضوء الشمس ونور المصباح هل معنى النور الذي في ضوء السراج وضوء الشمس واحد بدرجة واحدة الجواب لا إذا ما الفرق بين النور بالنسبة لضوء الشمس وضوء السراج وبين إنسان بالنسبة لزيد وهند هذا هو إذا تفاوتت أفراد المسمى في تحقق معنى الاسم فيها فهذا متفاوت ويسمونه كما يقولك الآن مشكك وإذا إذا تساوت تماما من جميع الجهات في معنى المسمى فيسمى متواطئ يقول رحمه الله فإن تفاوتت أفراده تفاوتت أفراد الكلي فمشكك وإن لم تتفاوت بل تساوت فمتواطئ يقول فمشكك إن تفاوتت التفاوت في المدلول إما بالأولوية وعدمها أو بالشدة والضعف أو بالتقدم والتأخر يضرب لهذا مثالا تشترك فيه الجهات الثلاثة المذكورة الآن هنا الوجود هذا كل يشترك فيه الخالق والمخلوق طيب هل الوجود بالنسبة للخالق متساوي مع الوجود بالنسبة للمخلوق الجواب لا اذا هذا متفاوت هل الوجود في اجتماله على الخالق والمخلوق مشكك او متواطئ مشكك للتفاوت في صفة الوجود بين الخالق والمخلوق بالاولوية فإن وجود الخالق سابق على المخلوق بالشدة والضعف وكذلك بالتقدم والتأخر هذا كله يبين لك سبب التفاوت قال وإلا فمتواطئ لماذا سمي مشككا؟ قال لما فيه من تشكيك الناظر في معناه هل هو متواطئ أو مشترك؟ سيأتيك الآن المشترك بعد قليل لفظة قر للطهر وللحيض لفظة عين للعين الباسرة والعين الجارية وللجاسوس ولعين المال كل هذا يسمى عينا اشتراك الأفراد تلك العين الباسرة والعين الجارية والعين التي هي المال والعين التي بمعنى الجاسوس اشتراكها في اسم العين هل هو مع اتحاد الحقائق ومع اختلافها اختلاف مع الاختلاف في ماذا اشتركت إذن في لسم فقط هذا أبعد بكثير عما نحن فيه إذا فرق يا إخوة بين المتواطئ وبين المشترك أولا ما الشبه الاتحاد في الاسم في المشترك الاسم واحد والمسمى كثير صح وكذلك في المتواطئ الاسم واحد والمسمى كثير مرة أخرى إنسان الذي يشمل زيدا وعمرا وخالدا وهند وهند وفاطمة ودعدا هذا مشترك أو متواطئ لا تقول مشترك هذا متواطئ إذا الوجه الشبه بين المتواطئ والمشترك ما هو وجه الشبه الاسم واحد والأفراد كثيرون ما وجه الاختلاف أن الأفراد في المتواطئ متحدة الحقيقة زيد وهند وبكر وفاطمة الحقيقة واحدة وهي الإنسانية لكن في عين العين الباصرة والعين الجارية الحقائق مختلفة صحيح اتحد الاسم لكن اختلاف الأفراد هو الاختلاف الحقائق طيب في بو كبير بين المشترك والمتواطئ أين يقع المشكك بينهما في ماذا يشبه المتواطئ في اتحاد الحقيقة البياض حقيقة البياض في الثلج والجبن واحد تقول ثلج أبيض لكن فين بياض الثلج عن بياض الجبن واللبن الحقيقة حقيقة البياض واحدة لكن لما صارت الأعيان مختلفة وصار البياض فيه يشبه أن يكون أقرب للاشتراك لأن الحقائق مختلفة حقيقة الثلج غير حقيقة اللبن غير الحقيقة الجبن أشبه المشترك فسمي مشككا لأنه يشكك الناظر فيه هل هو من قبيل المتواطئ أم من قبيل المشترك هذا التقسيم يا إخوة رغم ما فيه من الدقة وفيه شيء من التقسيم الذي قد لا يهتدي إليه كثير بأول النظر سينبني عليه مسائل دقيقة في بعض مناطق في الأصول لعلها تأتين لاحقا إن شاء الله نعم. وإن لم يشترك مغمر فجزئي ويسمى النوع جزئيا إضافيا انتقل بعدما عرف الكل انتقل إلى الجزئي بماذا عرفنا الكلية ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه فما الجزئي عكسه ما يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه ولهذا قال وإن لم يشترك وإن لم يشترك يعني لا يشترك في مفهومه كثيرون فجزئي ما مثاله كل فرد من أفراد الكل يعتبر جزئي كل فرد من أفراد الكل يعتبر جزئيا أما قلنا إنسان ودخل فيه أفراد كل فرد من أفراد الإنسان فهو جزئي كما تقول زيد وعمر وخالد وتقصد شخصا لما أقول تغديت عند زيد لا يمكن أن يكون المقصود بزيد كل زيد موجود في البلد يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه اسم علم مقصود به شخص هذا خلاف الكل ويسمى جزئيا ضرب مثالا فقال كمظمرين يشير إلى خلاف بين اللغويين وتبعهم الأصوليون هل الضمائر من الكليات أو من الجزئيات المصنف ماذا رأى أن جزئية أن المضمارات من الجزئ وليس من الكلي ليش قال لأنه معرفة ألا يقول النحات إن الضمير أعرف المعارف حتى خالف بعضهم قال بل الله العالم هو أعرفها طيب لما يقولون الضمير من أنواع المعارف بل يبارغون أنه في أقوى درجات المعرفة إن كان معرفة لا يمكن أن يكون كليا لأن الكلية نكرة وشأن نكرة الشيوع في أفرادها فيقول لو كان الضمير لو كان الضمير كليا لزم أن يكون نكرة لكن نجده في النحو أنه معرفة إذن يلزم أن يكون جزئيا لكن القرافي بعدما ساق هذا وهو رأي الأكثر رجح العكس قال أبدا لا يكون الضمير إلا كليا كيف؟ يقول أنت لماذا قلت أن زيد جزئي لأنه لا يمكن تصوره في آخر يمنع تصور من وقوع الشركة فيه يقول أعطني الضمير في أي جملة متصل أو منفصل أنت وهو أو الهاء والكاف ولياء لما تستخدمه في ساق الجملة أنت تريد بها أكثر من شيء أو تريد به عائدا واحدا يعود إليه الضمير فلما حصرته هذا كل أو جزئي هذا جزئي لكنه يرى رحمه الله أن الضمير باعتبار صلاحيته لكل ما يقال له أنت وهو وهي وهما يصلح أن يكون كليا على كل هذا تفصيل دقيق استرض فيه القراف رحمه الله قال وإن لم يشترك كمضمر فجزئي ويسمى النوع جزئيا إضافيا النوع تحت الجنس هو فرد من أفراده مثال الحيوان إنسان ونبات وبهيمة الإنسان نوع من الحيوان والنبات نوع من الحيوان والبهيمة نوع من الحيوان حيوان في هذا السياق كل أو جزئي، كل لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه الإنسان فرد من أفراده هو هذا المثال الإنسان نوع لذلك الجنس فكل نوع تحت جنس يعتبر جزئيا ليش قال إضافي أما قلنا قبل قليل الإنسان مثال للكلي طيب لا بد من حل ساعة تقول كلي وساعة تقول جزي قال لا نسميه جزئيا إضافيا يعني نسبيا يعني هو جزئي بالإضافة إلى ذلك الجنس الذي هو أعلى منه خذها بطريقة أسهل كل نوع تحت جنس يعتبر جزئيا بالنسبة إليه ويعتبر كليا بالنسبة إلى ما تحته ممتاز هو هكذا إذن هو جزئي بالنسبة إلى ما فوقه كلي بالنسبة إلى ما تحته هذا التقسيم تماما كما يقولون في العموم والخصوص كل عام هو خاص بالنسبة إلى ما هو أعم منه وهو عام بالنسبة إلى ما تحته مما هو أخص منه وبهذا يسهل فهمه إن شاء الله نعم ومتعدد اللفظ فقط مترادف متعدد اللفظ فقط يعني مع اتحاد المعنى مثل ماذا أسد وغضنفر وليث تعددت تألف والمعنى واحد هو ذلك الحيوان المفترس تقول سيف وحسام ومهند وصارم تعددت تألف والمعنى واحد هذا ماذا يسمى المترادف إذن عرف لي المترادف ما تعدد ما تعدد فيه اللفظ مع اتحاد المعنى خلاص هو هذا وله أمثلة كثيرة وسيأتي إلى الخلاف في وقوعه وعدم وقوعه نعم والمعنى فقط يش يعني والمعنى فقط تعدد المعنى فقط يعني مع اتحاد اللفظ يعني اللفظ واحد والمعنى متعدد هذا ما هو المشترك قبل قليل نعم والمعنى فقط والمعنى فقط مشترك إن كان حقيقة للمتعدد وإلا فحقيقة ومجاز يعني إن المعنى فقط مع اتحاد اللفظ عكس المترادف تماما فهو مشترك يسمى مشتركا إن كانت المعاني داخلة تحت اللفظ الواحد حقيقة يعني لما نقول قرء أليس يدل على الطهر وعلى الحيض بإطلاق حقيقي لكل منهما ما أحد يقول إن القرأ حقيقة في الحيض مجاز في الطهر أو العكس فإذا كان اللفظ الواحد يطلق على معانيه إطلاقا حقيقيا في الجميع يسمى مشتركا طيب لما أقول أسد حيوان مفترس ورجل شجاع هل هذا مشترك؟ لا هذا ليس مشتركا هذا حقيقة ومجاز ما الفرق بين الحقيقة والمجاز والمشترك؟ المشترك دخول أفراده فيه حقيقة كلها عين لفظة عين على العين الباصرة وعين الماء الجارية وعلى عين الجاسوس وعلى المال كل هذا إطلاق حقيقي ما في واحد منها تقول هو مجازي وحمل بقارينة كله إطلاق حقيقي طيب هل هذا؟ تصعيب في اللغة وأسلوب العرب كيف أفهم أن العين إذا جاءت في هذه الجملة يراد به كذا أو كذا قالوا تفهموا من السياق وهكذا هو أسلوب العرب يقول والمعنى فقط مشترك إن كان حقيقة للمتعدد مثل العين مثل القر مثل الجون للسواد والبياض يطلق عليهما بمعنى متساوي قال وإلا يعني إن لم يكون الإطلاق حقيقة في أفراده فحقيقة ومجاز مثل أسد حيوان مفترس ورجل شجاع مثل قمر الجرم المضيء والوجه الجميل مثل البحر الماء الكثير الذي يحيط باليابسة أو مثل الغزير في علمه أو في كرمه هذه حقيقة ومجاز نعم وهما متباينة تفاصلت أو تواصلت وهما ما هما لاحظ قال ومتعدد اللفظ فقط مترادف والمعنى فقط يعني متعدد المعنى فقط مشترك وهما عندما يتعدد اللفظ ويتعدد المعنى يعني؟, يعني أسد وكتاب ورجل وشجر وقمر تعدد اللفظ وتعدد المعنى هذا هل هو مترادف؟ لا مشترك؟ لا ما هو؟ متباين معنى المتباين المختلف إذن الألفاظ والمعاني إما أن تتباين وإما أن تترادف وإما أن تتحد في المعنى فقط أو في اللفظ فقط كل هذا تقسيم للألفاظ مع المعاني وهما يعني إن تعدد اللفظ والمعنى فهما متباينة إنسان وفرس وتقول ضرب زيد عمرا هذه متباينة تفاصلت أو تواصلت تفاصلت عندما تقول إنسان وفرس ما في أي ربط بين الكلمتين تواصلت لما أقول السيف الصارم لما أقول أستخدم كلمتين هي متباينة لكن هي بعضها صفة للآخر السيف هي الآلة من الحديد سواء كانت قاطعة أو كلت يعني حديد لا يقطع شيئا يسمى سيفا في كل الأحوال لكن كان حادا قاطعا سمي صارما سمي بتارا سمي هكذا بحسب الأوصاف التي تتعلق به نعم وكلها مشتق وغيره صفة وغيرها طيب وكلها مشتق وغيره يعني إن دل على ذي صفة معينة مثل ضارب وعالم يعني الشخص الذي يضرب والشخص الذي عنده علم يسمى مشتقا إن دل على ذي صفة معينة وغيره غير مشتق إن لم يدل على ذي صفة معينة مثل إنسان وجسم ورجل هذه لا تحمل أوصافا ترتبط بالاسم لكن تدل على حقائق والصفة كذلك من يكون تلك الألفاظ بدلاتها المعنى أن تكون صفة أو غير صفة نعم. ويكون اللفظ الواحد متواطئا مشتركا واللفظان متباينين مترادفين باعتبارين طيب قلنا المتواطئ يختلف عن المشترك يشتركان في شيء واحد ما هو أن الاسم فيها واحد ويختلفان في ماذا في الحقائق في المتواطئ الحقيقة واحدة وفي المشترك الحقائق مختلفة يقول يمكن أن يكون اللفظ الواحد متواطئا مشتركا هل هذا نقض لما سبق؟ لا ليس نقضا باعتبارين باعتبارين فيكون اللفظ متواطئا باعتبار مشتركا باعتبار كما قلنا في التباين الترادف يمكن أن يكون اللفظ الواحد مترادفا ومتباينا قال نعم باعتبارين يعني مثال قلنا قبل قليل من أسماء السيف الصارم والمهند طيب لما قل سيف وصارم والمهند والحسام أما قلنا هذا مثال للمترادف بلا لكن إذا أردت أن أتكلم عن أوصاف السيف فقلت السيف الصارم السيف البتار فاستخدامي لسيف وصارم في سياق واحد هل قصدت به الترادف هنا عندما قصدت الوصفة انتقلت إلى التباين ولهذا يقولون إن نظرت إلى الحقيقة إلى الاسم وهو هذه الآلة فهذا ترادف وإن أردت الأوصاف فهو تباين هذا معنى قوله باعتبارين يعني مختلفين نعم والمشترك واقع اللغة جوازا دخل في مسألة خلافية من حيث الوقوع الجواز عرفنا المشترك أليس مثاله في القرآن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ ولأجله وقع خلاف الفقهاء من زمن الصحابة رضي الله عنهم هل عدة المطلقة ثلاثة حيض أو ثلاثة أطهار هو موجود أو غير موجود لما نقول موجود في الشريعة هو دلال الجواز العقلي من باب أولى قال والمشترك واقع اللغة جوازا يشير إلى أن الجمهور يقولون ان المشتركarlفظي موجود في لغة العرب موجود في القرآن موجود في السنة هذا مذهب الجمهور يقع في الاسماء مثل القرء والعين والجون ويقع في الافعال مثل عسعس ويقع في العروف في الحروف مثل مال حُملت الباء على الالصاق وعلى التبعيض وعلى وتحمل على حرف على على عدة معان ومن على معان والواو على معان فهذا موجود يشير أيضا إلى خلاف تبناه بعض أهل اللغة يمنع ثعلب من أئمة اللغة وتبعه بعض الأصوليين وأشهرهم أبو بكر الباقلاني القاضي وأبو بكر الأبهر المالكي وأيضا البلخي فهم يمنعون من وجود المشترك طيب واش يسوون في الأمثلة اللي ضربناها قبل قليل يرون أن الموجود إما متواطئ أو حقيقة ومجاز اش يعني متواطئ؟ مثل إنسان زيد وعمر وكذا إذن لا يفرضون إلا أحد شيئين إما لفظ واحد وأفراد متساوية في الحقيقة وإلا فلا لا يقبلون أن يوجد في اللغة لفظ يدل على أشياء مختلفة في الحقائق إما أن تقول لفظة عين حقيقة في عين الإنسان الباصرة مجاز في العين الجارية وكذا إذن حملت على باب الحقيقة والمجاز وإما أن تقول الحقيقة واحدة كيف الحقيقة واحد يقول خلاص العين مثلا الشيء الذي ينفذ من خارج من داخل إلى خارج فالعين والإنسان نفذت من الداخل خارج وعين الماء من هكذا فيوجد لك تأويلا يأبى معه ما الداعي لهذا يعني كيف تفهم هذا المذهب هم يرون أن إثبات المشترك يعني إثبات الفوضى في اللغة أليست الألفاظ ولعد الدلالة على معاني يقول إن أثبتت وجود المشترك أنت هكذا تثبت عبثا في اللغة وبالتالي ضياع المفهوم وعدم فهم المراد طبعا هذا هذه حجة لكن أجيب عنها بأن بالعكس أحيانا لهذا يعني مقاصد وله فوائد وله حكم في استعمال بعض الألفاظ بهذه المعاني المشتركة الإجمال مقصود أحيانا ألا ترى أنك أحيانا تتكلم وتريد الإلغاز في الكلام لئلا يفهمه أحد منك مقصودك بعينه أو تريد إحالته على فهم آخر على كل لها مقاصد أخرى يقول المشترك واقع اللغة الرازي رحمه الله في في مذهب المانعين يرى أن المشترك يمتنع في النقيضين فقط يعني لا تقول لقر يعني حيض وطهر لكن يقبل أن يكون العين الجارية والباصرة يقول أقبل المشترك إلا في المتناقضين فإنه لا يصح المبرد ونصر ما ابن القيم رحمه الله يرون أن المشترك يصح إذا كان من أكثر من واضع لكن لا يمكن أن يكون المشترك في اللغة من واضع واحد تقول طيب كيف أن تقول في قرء بمعنى حيض وطهر قال نعم يمكن أفهمه بطريقة واحدة أن الذي وضع القرء لمعنى الحيض ليس هو الذي وضع القرء لمعنى الطهر بكل كل موجودة في اللها يقول تتابع الوضع ثم اختلطت فصار عند أهل اللسان في مرحلة من مراحل تطور الألفاظ واللغات إذا هي معاني متساوى إلا في الحقيقة ليس الواضع واحدا نفس الكلام هل تتصور أنه في عاقل يريد أن يضع مصطلحا يقول شوف ممكن نقول عمود ونريد به السارية ونريد به مركبا نركبه في البحر يقول هذا ما يمكن أن يتصور عقلا فإذا تعدد الواضع قبلنا وجود المشترك وإن اتحت فهو ممتنع يقول المشترك؟ نعم. والمشترك واقع لغة جوازا تباينا أو تواصل بكونه جزء الآخر أو لازمه نعم. المشترك إما أن يكون أفراده متباينان أو متواصلان. يعني لو قلت لك مثلا القرء بالدلالة على الطهر والحيض متباينان أو متواصلان. يعني متباينا لا يصدق أحدهما على الآخر. فالقرء بمعنى الطهر والحيط متباينان أو متواصلان متباينان لا يصدق أحدهما عن الآخر إما للتضاد والتناقض مثل القرء وإما لاختلاف الحقائق مثل العين ولسنو يقول هذا لا يظفر له بمثال أو تقول متواصلان إيش يعني متواصلان أن يكون أحدهما جزءا للآخر أو لازما له تقول طلعت الشمس وتقول جلسنا في الشمس الشمس هنا هي الشمس هنا لا الشمس هناك الحقيقة الجرم الذات وفي الثانية لازمها وهو ضوءها الذي تقول جلست في الشمس فيقول تباين أو تواصل التواصل كيف يكون قال بكونه جزء الآخر أو لازمه نعم وكذا مترادف وقوعا وكذا العطف على إيش قال والمشترك واقع اللغة جوازا قال وكذا مترادف وقوعا يعني أيضا كالمشترك هو أيضا واقع لغة جوازا وفاقا للجمهور أيضا حنفية والشافعية الذي منع المشترك هناك من؟ فعلب والمبرد هم نفسهم يمنعون المترادف هنا والمأخذ واحد إيش المأخذ؟ الأصل كل كلمة في اللغة تدل على معنى واحد لا ترادف ولا اشتراك الترادف هدر في اللغة والألفاظ تأتي بلفظ واحد وتطلق على أكثر من لفظ على شيء واحد والمشترك عكسه يرون أن الترادف والاشتراك يسبب خللا في المعنى في اللغة ولا يحقق الهدف من اللغة الهدف من اللغة التواصل الإفهام وبالتالي إذا وجدنا ترادفا واشتراكا ضاعت اللغة بين معانيها بين الألفاظ والمعاني يقول ولا وكذا مترادف وقوعا منع ثعلب والمبرد ومنع ابن فارس منع الزجاج يا إخوة يعني بعض الكتب التي صنفها هؤلاء أرباب اللغة مثل ما صنف أبو هلال العسكر الفروق في اللغة تدري ما سبب تأريف الفروق نفي وجود الترادف ما في شيء اسمه مترادف فيأتي بالألفاظ التي يصنفها الجمهور على أنها مترادفة يثبت فرقا بين لفظ ولفظ فتثبت الفروق أثبت لك فروقا وشرد لك سيف ومهند وصارم وبطار وحسام ويقول لا ليست مترادفة كل واحد لها معنى كيف تقرب شقة الخلاف تقول هو من نظر إلى أن السيف والصارم والبتار والمهند والحسام هو اسم لهذه الآلة اسم للذات قال هي مترادفة ومن نظر إلى معانيها قال هي متباينة فالرجل يصر على أن يأخذ المأخذ الآخر وينفي وجود الأول قال وكذا مترادف وقوعا نعم ولا ترادف في حد غير لفظي ومحدود ولا نحوي شذر مذر ولا تأكيد طيب هنا الآن ثمت أشياء ثلاثة تشبه المترادف وليست مترادف فنبه عليها ثلاثة أشياء ظاهرها يوهم أنها من قبيل المترادف وليست كذلك واحد الحد والمحدود هل الحد هو المحدود الإنسان حيوان ناطق الصلاة أفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بكذا مختتمة بكذا الصوم كذا الحج كذا الحدود الحدود التي نعرف فيها المحدود هل الحد والمحدود مترادفات؟ الجواب لا الحد غير المحدود وبالدليل الحد لفظ والمحدود تركيب فليس ترادفا إطلاقا قال غير لفظي أما قلنا الحد ثلاثة أنواع في الدرس الماضي ما هي؟ الحقيقي التام وقسمه والرسمي واللفظي ما اللفظي؟ هو المرادف فاحترز منه هنا قال الحد غير اللفظي مع المحدود ليس من الترادف لأن الحد اللفظي ترادف لما قولوا لك ما المهند تقول السيف هذا حد لفظي الحد اللفظي مترادف لكن الحدان لكن الحدين الآخرين الذي هو الرسمي والحقيقي ليس ترادفن هذا النوع الأول الحد مع المحدود غير اللفظي ليس ترادفن النوع الثاني قال ولا نحو شذر مذر مما يؤتى فيه بالتابع على زنة متبوعه هذه الفاظ عند العرب شذر مذر ترى بمعنى واحد بمعنى الشيء المتفرد قشتات المنتشر غير المؤتلف غير المتفق غير المجموع شذر مذر يقول فرق الجمع شذر مذر هي كلمتين هل هي مترادفة هي بمعنى واحد ليش ما نجعلها مترادفة قال لأنك لا يمكن أن تستقل بإحداهما دون الأخرى فصاروا الاثنين كذا تركيب واحد يقولون حسن بسن شيطان ليطان حياك الله وبياك لكن لأتيك ابو هلال العسكري العسكر فيقول لا ترى حياك غير بياك وشيطان غير ليطان ويوجد فرقا دقيقا بينهما ويوجد فرق بين شذر ومذر وهكذا يقولون عطشان نطشان حسن بسد شيطان الليطان وبعضهم سرد فيها أمثلة كثيرة ولا تأكيد هذا النوع الثالث جاء القوم كلهم أجمعون أكتعون أبتعون هذه المؤكدات اللفظية هي أيضا ليست من قبيل المترادف نعم إذا ثلاثة أشياء تشبه المترادف ليست منه الحد مع المحدود ونحو شذر مذر مما يكون فيه التابع على زنة متبوعه والمؤكدات اللفظية نعم وافادت التابع التقويه وهو هذه من فوائد التابع حتى لا يقال ما فائدته الا مكن مترادفا قد يفيد التقويه ونفي الاحتمال وابعاد الوهم وأفاد التابع التقويه وهو على زنه متبوعه والمؤكد يقوي وينفي احتمال المجاز ويقوم كل مترادف مقام الآخر في التركيب. طيب هذه فقط استطراد لبيان فوائد مثل هذه الأنواع. قوله يقوم كل مترادف مقام الآخر في التركيب. لأن المقصود المعنى دون اللفظ. المترادف يقوم كل مترادف يقوم مقام الآخر في التركيب. فهل يستطيع وعبر مترادف عن الآخر في السياق في التركيب؟ قال نعم لأن المقصود المعنى. تقول حملت السيف. أو وضعت الحسامة فأنت هذه من فوائد المترادف أن يقوم كل مترادف مقام الآخر الرازي يخالف في هذه المسألة ويقول لا يصح قيام أحدهما مقام الآخر مطلقا والبيضاوي والصفي الهندي يقولون لا يصح إن كان من لغتين بعض الأصولين احترز في إقامة المترادف مقام الآخر في الألفاظ التعبدية بلفظها مثل صفة الأذكار وصيغة التشهد هل يصح أن يقيم لفظ مترادف المقام الآخر؟ الجواب لا يصح لكن الصحيح الناذي لا تحتاج إلى احتراز ليش؟ لأن تلك مترادفات شرعية في سياق مختلف وكلامنا عن الترادف اللغوي فهناك منع المانع الشرعي في ألفاظ التعبد كالتشهد والأذكار ونحوها استعمال لفظ يعني لما أبى النبي عليه الصلاة والسلام قد علم خالدا دعاء النوم أمنت بكتابك الذي أنزلت نبيك الذي أرسلت، فلما قال أعد قال ورسولك الذي أرسلت أبا عليه الصلاة والسلام، إلا أن يقول نبيك الذي أرسلت. من هنا قاعد وقاعد هذه الألفاظ التعبدي لا يجوز إحلال ألفاظ محل غيرها ولو كانت مرادفة لها لأن المعنى فيها تعبدي. نعم. قال المصنف رحمه الله فائدة. العلم اسم يعين. العلم اسم يعين مسماه مقلقا. فإن كانت تعين خارجيا فعلم شخص وإلا فجنس والموضوع للماهية من حيث هي اسم جنس هذه ختام درسنا اليوم إن شاء الله من أقسام الجزئي العلم ليش؟ لأنه معرفة والمعارف جزئية وليست كلية قال فائدة العلم اسم يعين مسماه مطلقا هذا تعريف بالمالك رحمه الله صاحب الألفية اسم يعين مسماه مطلقا ليش قال مطلقا لأن غير العالم من المعارف مثل أل التعريف أو الضمير مع كونها تعين مسماها تعينها بقرينة إن كانت القرينة لفظية مثل أل للتعريف. أو غير اللفظية كالحضور في أنت هذه قرينة معنوية والغيب في هو فلا تفيد مسماها إلا بقرينة سواء كانت لفظية أو معنوية لكن العلم يعين مسماه مطلقا إيش يعني مطلقا من غير حاجة إلى قرينة تقول هذا زيد وأقبل عمرو وقابلت خالدا فأنت تتكلم على اسم يعين مسماه مطلقا تعريف بالمالك هذا الذي اختاره المصنف رحمه الله أجود من تعريف غيره كما صنع ابن الحاجم مثلا في مختصره قال العلم ما وضع لمعين لا يتناول غيره عليه اعتراضات لسهذا محل ذكرها الآن يقول رحمه الله إن كان التعيين خارجيا نتكلم على أنواع العلم عندنا علم شخص وعلم جنس وسم جنس سيفرق بين الثلاثة علم الشخص مثل من محمد وزيد وهند هذا علم شخص طيب علم جنس مثل أسامة علم على الأسد ما الفرق بين علم الشخص وعلم الجنس قال إن كان التعيين خارجيا إيش يعني خارجي متمثل في الوجود متشخص فهذا علم شخص ولهذا قالوا شخص فهو علم على شخص وإن كان غير ذلك وإلا يعني تعيين ذهني أنا لما أقول أسامة وأريد به جنس الأسد لا أقصد به شخصا معينا إذن الأول علم شخص والثاني علم جنس الفرق بينهما عندما تريد شخصا متشخصا في الخارج متعينا فالعلم علم شخص وإلا فهو علم جنس كما قال ثم قال والموضوع للماهية من حيث هي اسم جنس اسم جنس يختلف عن علم الجنس اسم جنس مثل ما تقول أسد وإنسان ورجل هذا نقول اسم جنس ولا نقول علم جنس كيف؟ إن كان موضوع للحقيقة الذهنية من حيث هي هي بقطع النظر تماما عن تشخصها في الخارج لا في أفراد ولا في أشخاص ولا في الجملة فهذا يسمى اسم جنس مثل أسد وإنسان ورجل وطفل وامرأة وإن كان موضوعا للحقيقة باعتبار حضورها الذهني بقطع النظر عن الأفراد لكن في حضور ذهني فهذا يسمى علم جنس على كل الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس من أغمض مسائل النحو عند النحا ويخوضون فيها في دقائق وبعضهم يتحرى فيها التدقيق في التفريق الذي يسلم له حتى قال القرافي رحمه الله في تنقيح الفصول وقد حضر عند أحد شيوخه هو الخسر شاهي يقول كان الخسر شاهي يقرره يعني هذا التفريق الذي ذكره المصنف والقرافي أيضا ذكره يقول كان الخسر شاه يقرر التفريق هذا بين اسم الجنس وعلم الجنس قال ولم أسمعه من أحد إلا منه والقراف ثرى بارع في دقائق النحو ويقرر في مسائله ما لا يقرره عامة الأصوليين ومع ذلك يقول في هذا التفريق حضرت عند الخسر شاه وكان يقرره ولم أسمعه من أحد إلا منه وكان يقول ما في البلاد المصرية من يعرفه يعني إشارة إلى أنه لا يكاد يحرر هذا التفريق إلا قلة نادرة وهذا تم به فصلنا لنشرع إن شاء الله في الدرس القادم لتقسيمه للحقيقة وأنواعها والمجاز أيضا وأنواعه ولعله إن شاء الله بقي لنا مجلس أو اثنان على الكثير حتى ننتهي من المقدمات اللغوية لنشرع مباشرة في معاني الحروف أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا أكرم الأكرمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أصلا يبقى اللقاء الشهر إن شاء الله على موعده بعد أسبوعين من الآن وإن ترتب تقديم أو تأخير سيتم إن شاء الله الإشعار به والترتيب.